رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما فأوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاق من أهل القرى فلله وللرسول ولذن قربى واليتامى والمساكين فلله وللرسول ولذن قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء من أهل وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون ثُبلا من الله ورثوانا يبتغون ثُبلا من الله ورثوانا ويصرون الله ورسوله أولئك أيتهم الصادقون، والذين تبوء دار والإيمان منهم قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أتو.